بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هناك نكات أظن فأرضنا لعدد منها أمس بس أكررها عليكم السلام أنا أكررها أكتبوها ودققوا بها في بيوتكم، حتى تشوفوا ما, ما عندكم اشكال عليها أو نعيد النظر إلها أو لا هذه النكات هي متسلسلة تقريبا اذا آمنا به حقيقتان اصلا قلت لكم مسير البحث تودل وكثير من المطالب اللي بحثيه في الكتب ومفصلين الحديث حوله نحدث اصلا فالرجاء التدقيق بها و بها وفي بيوتكم الان قسم منا ضايحت عليكم ضايحت عليكم امس حتى نرى إلى ماذا ننتهي اولا اتضح أن روايات الباب جميعا ليست هي بوحدها دليلا على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن الفاسد وإنما النقطة المركزية في هذه القاعدة والقاسم المشترك بين كل أدلة القاعدة هي هذه وأن المالك لم يهدر احترام مال نفسه ولولا لو كان هادر احترامه أنت تجيب لك متى دليل روائي عقلي وقلائي أن ماله محترم فهو هو هو أهدر احترام مال نفسه فهذه نقطة مركزية وهي القاسم المشترك بين كل الأدلة أدلة التي يبينوها لتص... لإثبات القاعدة هذا اولا ثانيا أن أكس القاعدة محاشنهم عن القاعدة وعن أكس القاعدة يعني ما لا يدرك لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد هذا عكس هذا أكثر القاعدة إنما تتم في حدود صدق إحضار المالك احتراما لنفسه يعني الإقراض المجاني أكثر من هذا عكس القاعدة أكثر من هذا ما راح يمشي لأن أساس القاعدة صار أساس القاعدة صار عدم إهداره لاحترام ما لنفسه وذلك بالاعطاء المجاني فإذا أهدره كما في الهبة المجانية افرض اشترطنا في الهبة اللغة العربية مثلا لكنهم لم يعملوا بذلك باللغة الفارسية او هب مثلا ونحو ذلك او وهب الى الصغير غير البالغ وقد اشترطنا البلوغ بقدر ما صدق أنه احضر احترام ما لنفسه باعطائه مجانا بهذا المقدار يتم هذا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أصلاً القاعدة مع عكسها هي قاعدة واحدة وليست قاعدتين فإن آمننا بهذه هي أصلاً قسم كبير من أبحاث اللي جابوها في عكس القاعدة أصلاً تحضر ذلك لأنه صار القرار أن المقياس هو أن القائد آه أحذر احتراما ما معدن لم ما لنفسه أو لم يهدف هذا، فلو قلنا أنه حينما اهدر هم, المضمون هم, هم المال ظل مضمون إليه رغم أنه اهدر إن كان حتى في صوت الاهدار ظل المال مضمون إليه ما معنى أصل غاعدة وهو أنه حينما لم يهدر فماله مضمون فحتى أنه ما له مضمون نجي نقول حينما لم يهدر فماله مضمون يعني شنو المال مضمون اهدر او ما اهدر اذا القاعدة لا تعطي معنى مع المناقشة في عكس القاعدة هي قاعدة واحدة هذه النقطة الثالثة النقطة الرابعة والتي هي اليوم فعلا نبحثها ضمن مثالين أنه القاعدة إذا تأخذ حدودها ولا تكبر بشكل غريب لي تكبره أصلاً القاعدة فيها لا إلي ما يطمن الصحيات من الفاسلين ما لا يطمن الصحيات من الفاسلين القنوان لا وارد في كتاب ولا في سنة أصلاً وإنما أشامل ما بين ينبغي أن نأخذ بحدودها وهي مسألة أنه أهدر إحترام ماله بإعطائه مجانا أو لا لم يهدر إحترام ماله لأنه ما أنظه مجانا صح وقصد المسمى ما قصد المثل ما قصد قيمة المثل قصد قيمة المسمى صح بس على كل حال ما أهدر ما أهدر المجاني مقياس قياس أهدر له ما إن أخذنا بحدوده القاعده أخذنا الصدق بهالخط فلا معنى للبحث عن اطلاق القاعدة اشكث المطلقة اشكث المخيدة وكأنما آية قرآنية أو كأنما رواية صحيحة السند عن معصوم نشوف شنو إطلاق ماكوتش. إذا أخذناها بحدودها ولم نوسّعها، فأكثر أو كل الأبحاث التي ادخلت في الموضوع تحت عنوان بحث النقوض لا أساس لها اصلا لا مورد لها. وهنا أذكر مثالين. بعنوان احسن نقضه أختص فعلاً هيك بعدين هم أفكر أكثر أشوف أنهم هل أغير بناء إلى رأسي انا أنا باني على أنه أكتفي بهذين النقطين أظن ما ماذا كن نقضاً على القاعدة إلا نقضين النقضين أشير إليهما وأوضح أنه كيف لم يكن المفروض أن يجعل نقض وأما نقض العكس هي كثيرة ذاك فيها أنا فعلا باني على حديثه والي راجع الكتب المطولة بها النقضان ما يلي أولا جاء النقض بالمسابقة الفاسدة المسابقة سبق رماية سبق رماية في السابق قالوا أن السابق لو كان صحيحا فالجاعل الذي جعل جعلا على ال... على السابق رامد. جعل جعلا أنه أفضو المصابة بالفرس اللي قالوا أنه هذا صحيح بعض بار الإسلام مقاييس ذاك اليوم الفرس هذا كان تعلمون مسابقة مقدمة للحروب الإسلامية الحرب كان على الفرس وما كانت سبب هال دبابات ووصائل الحربية اللي اليوم بدأت ما كانت موجودة فارس المسابقة كذلك الرماية شرعت في الإسلام في تقيه ارضيات المسلمين خب والجاعل يجعل الجوع نفس الحكومه الاسلاميه او اي انسان يجعل الجوع لمن يسبق هذا الجوع الضامن اما لو بترك المسابقه الجاعل ضامن خلا. ليش قاموا مو قلتوا ما يطمنوا بساح يطمنوا بالفسده؟ الفاسد ليش اذا ليش هذا ذكروا نقد خب خل نرجع الى لو كان اد ايه او روايه يقول ما يطمنوا بساح يطمنوا بالفسده يكون مجال لبحث من هذا القبيل خب آية ما أدنى روايه ما أدنى نحن مقياس أنه من أهدر مال نفسه من أهدر خرمة مال نفسه لا يضمن له ومن لم يهدر خرمة مال نفسه يضمن له فهذا قال لي شير الدموضة المسابقة المسابقة أصلًا دليل الضمان كان صحتها أصلًا دليل. ملحوظ إنه يه السبق إذن نضمن له جائزته في السباق صار. إن يال السباق وهذا أنف فخر إلى أنه قدر يسبق. مفر. ما عليه نضمن له جائزته. إنما دليل الضمان صحة العرض كان. صحة العقد والشريعة امضعت هذا كان ليلة الضمان. حينما فصل العقد في الخمسة هذا ما له علاقة بنا سألت انه احضر مال نفسه والنقض الثاني بعد اطرح من النقض الاول هذا ما اذكره النقد الثاني يقول أنه في النكاح الفاسد مع قلم المرأة بالفساد يكون الاستمتاع بها غير مضمون لانها بغي ولا مهر لبغي مع أن الاستمتاعات في النكاح الصحيح مضمونة لأنه في حكم العقود المعاوضية هذا هذا النقل الثاني مو قلتوا ال ما يضمن بالصحيح يضمنه الفاسده الاستمتاطات في النكاح الصحيح مضمون ايش معنى فيها في مورد فساد النكاح وعلم المراه بفساده صارت بغيه اذا ايش معنى هناك ما يضمن لها إسه هذه إضافي مني ما موجود المقدار الموجود في كتاب سائر الخوي رحمه الله وهذا أنا أضيف أقول لو أن النهر في النكاح الصحيح لم يكن كضمان للإستمتاعات بل كان صداقا في أصلعه للنكاح لو أن أحدا قال أن المهر ليس غماناً للإستمتاعات إنما صداق في أصل عقل الزوجيه ما أريد رابط بالإستمتاعات إن قل قلنا هكذا فلنبدل الكلام بالعقل بالعقل منقطع على ما اشتهر الألسن إنسا ما أريهم هذا المشتهرع الألسن إشكتر الصخص ما راجعت يقولون هن مستاجرات أشوف فهنا مساجرات الان في العقد المنقطع خب هذا اجر الاستمتقات وعليه فلو كان العقد المنقطع باطلا وكانت المراه تعلم بغتلان خب هذه بغية لا يضمن الاستمتع بها ما بضمان خب مو أنتو قلتو ما يضمن بالصح ويضمن بالفاسدين؟ هذا اشنو لا يضمن؟ وطريف أن السيد الخوي رحمه الله أصبح بصدد الجواب على هذا النقص. طبعا هو ما ذكر التقسيم الاحتمال الفرق بين المنقطع والدائم ما ذكر إنسان ما أدري هو مقصودة فقط الدائم أو كلاهما ما أدري أجاب في لأنه فليكن هذا تخصيصا للقاعدة فكأنما القاعدة آية قرآنية أو رواية ونفتش أنه إله مخصص ما إله مخصص هذا تخصيص ما دل على أنه أن البغي لا مهر لها هاي بغية لأنها تعلم كانت تعلم الفساد مو جاهله حتى نقول بطء شبهه بغية لأنها كانت تعلم بالفساد عند اذن هذا تخصيص لقاعدة ما يضمن بالصفقة يضمن الفاسد شكوه وقاعدة يقول ما كانت القاعده عقلية غير قابل التخصيص القواعد العقلية غير... لا تقبل التخصيص أجيب عن كتاب عن القرآن يكاد سنة ما عليه. نعم ما ما عقلي صح ما. فما كان عقلي حتى لا تقبل تخص فهذا تخصيص الى الدليل اللي دلت على أن البغي لا نهر لها تخص. أو وأكثر من هذا الجواب الثاني. يقول أصلاً تخصص يقول نقول تخصص لأن المهر ليس في مقابل الاستمتاعات فتخصص وإنما المهر المهر مقابل أصحابة الزوجية مو مقابل استمتاعات ويستشهد لذلك برواية الرواية ما يلي المجلد الثامن عشر وفت طبعة آل البيت كتاب التجار أبواب أحكام العيوب الباب الرابع الحديث الرابع وعنه ابواب احكم العيوب وعنه عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أخره السنقصل أنه سؤلة إهانة في كتابي مكتوب سألة هاي في النسخة قال البيت غلط سألة غلط سؤلة سؤلة عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجدها أيمن بعد ذلك استراجاري ما يدري أنها معيبة وأن لها حق الفسخ حق خيار العيب فوقع عليها بعد ذلك علم بالعيب طبق قانون خيار العيب المفروض أنه يقدر يرجع قالت ما هناك يعطي يعني فهكذا يخطر بالبال لولا جواب الإمام عليه السلام أنه هذا معيوب انا عندي شيئا العيب خالت ما هناك وقعت عليها أنضيك أجرت هاي الواقعة أنضيك لا بدك الإمام عليه السلام يقول لا يردها على صاحبها ما دام وقع عليها لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحه فيرد على المبتاخ خل بقوم ان الفرق بين الجاريه الصخيفة والجاريه المعيبه اش الفرق اش كتر ذاك المش... المائع يرجع على المشتري الارش بي اش لان خيار العيب الج الى كما تعلمون إما الرب وإما الأرش يختاروا هذا الأرش يعطي الفرق معاذا الشاهدنا معاذا الله أن يجعل معاذا الله أن يجعل لها أجر. أجرا معاذا الله أن يجعل لها أجرا أجر في مقابل البطء أجر ما قدنا أصلا فهذا. هذا شاهدوا هذا الذي يستشهد به السيد الكوئي رحمه الله بانه اذا البوط لا يقابل باجر فهذا اذا صار تشخصصا الصداق لم يكن في مقابل البط إنما الصداق في مقابل عقد الزواج بس كلام في الدائم كلام أو حتى المنقطع على كل حال هذا كلام السيد الخوي رحمه الله أنا أقول أنا تعليقي ما يلي كأنما السيد الخوي رحمه الله يرى أن أصلا نقض نقض معقول ولهذا صار بناء أن يحل المشكلة عن طريق التخصيص أو التخصص إما أنه ننكر نقول أن الأجل لم يكن في مقابل البوضع إذن لم يكن ضمان في الصحيح ولهذا لا يضمن بالصحيح لا يضمنهم هم بالفاسدة فالتخصص أو أنه لا الأجر الصداق أجر في مقابل البط إذن فتخصيص الرواية تقول لا مهر للمغي تخصيص وعجبا أنا ما أدري إن يعني القاعدة إذا من أخذك آية أو رواية وإنما القاعدة هي بمقدار أنه ها الذي أهدر كرامته ماله لا يضمن له، والذي لم يهدر كرامته وماله يضمن له. أجاب عمل البغية هي كريمة ومحترمة الاحترام حتى ندخل في هذا البحث أساساً. خب بحث اليوم انتهى انا كان بنائي ادخل من يوم السبت في بحث في بحث وجوب وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد هذا وجوب بحث الشيخ الانصاري والسير الخوي بحثين هذا الموضوع وهو ان المأخوذ بالأجر الفا بالعقد الفاسد يرد على صاحبي يدخلون هذا البحث انا كان بناي ادخل هذا بس انا لازمت اوسف اقول ليكن هال اللي خاطر على بالي انها الابحث وهالنقوط وامثال ذلك ما, ما تحتاج الى بحث خلنا تركها صحيح او هناك بعض النقاط دقيقة اللي فايتتني أنا أفكر منها إلى يوم السبت إن شاء الله إذا أكون كانت دقيقة ما متعرض إلها ينبغي أن نتعرض إلها نتعرض إلها وإلا ندخل في هذا البحث إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله